أجد أن لا إله إلا الله أجد أن نوهم لدرس الله أجد أن نوهم لدرس Yeah, yeah, yeah. anyana pana